وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ مُكَلِّمِينَ لَهُمُ الْمَوْتَى وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ ولكن ما أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عجوا شياطين الإنس والجن شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء كما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصرى إليه أسئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصل والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدنا لا مبدن لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرقون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر رسول الله عليه